بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المكفور وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضيه واما من حقت موازينه فهمه هاويه وما ادراك ما هيه na'un haniya